القائلون ذلك هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فاليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا النصارى كل من الفريقين قصر الجنة على ملته ونحلته والهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا الهود هو جمع هائد المنتسب إلى اليهودية وأصله يهوذا بالذال المعجمة وهو أحد أصباط يعقوب عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى تلك أمانيهم الأماني جمع أمنية وهي ما يتمناه المرء ولا يدركه وهي هنا منة واحدة فيكون المقصود من الجمع بيان أن أمانيهم لا تخرج عن هذا النحو الباطل كدعواهم النجاة من العذاب ودعواهم بقاء غيرهم في العذاب وأنهم أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك وقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لم يسارع إلى تكذيبهم مع الجزم بأنهم كاذبون في دعواهم بل طالبهم بالبرهان هاتوا أي أحضروا حجتكم على ما تدعون من أن دخول الجنة خاص بكم وتأمل كيف ترقى في مخاطبتهم من قوله تلك أمانيهم حيث حشر دعواهم هذه في حيز الأماني وبعد ذلك طالبهم بالبرهان وأتى فيه بحرف إن إن كنتم صادقين وذلك للتشكيك في قدرتهم على الإتيان بالبرهان وأن نالهم به ثم ترقى إلى إبطال قولهم جملة كما سيأتي وهذه قاعدة عظيمة في دين الإسلام فلا يقبل من أحد قول لا دليل عليه لا مناص من البينة والحجة وإلا لقال من شاء ما شاء فكل ما يعتقد دينا ويفعل تعبدا أو يعمل على أنه طاعة لله لا بد فيه من الدليل حتى فإنه لما قصر عن إدراك الدليل كان سؤاله العالم هو الدليل عنده ورسالة الله تعالى إلى خلقه مبناها على الدليل فإنه متى ثبتت الرسالة بالمعجزة كان حقا على الناس أن يذعنوا ويسمعوا ويطيعوا ما يأتيهم من ربهم لكن الإسلام فاق غيره من الديانات في هذا الأمر لكونه خاتم الرسالات ولأنه لا يحد بزمان ولا ينحصر في مكان ولم يأتي لقوم دون قوم فلس في أحكامه ولا عقائده شيء غير قائم أو مستند إلى برهان قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهذا منطلق الدعوة إلى الإسلام وهي البصيرة أي الحجة الواضحة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ومن يدعو مع الله إله نخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فيستدل على قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه وحكمته بالآية الكونية بالنظر فيها وتأمل خلقها واكتشاف أسرارها وما أكثر ما دع القرآن إلى ذلك كما يستدل على ذلك أيضا بالأدلة النظرية والعقلية كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ويستدل على الأحكام من إيجاب وحرمة وحل بما فيها من المنافع والمصالح وما في المحظور منها من المضار والمفاسد وقبل ذلك بما في القرآن من الإعجاز والبرهان على أنه من عند الله فينبغي الإذعان لما فيه من الأحكام لأنها من الله تعالى فجدير بمن انتم إلى هذا الدين جدير بالمسلم أن يقيم كل أموره على الحجة والبرهان كل أموره من العقائد والعبادات والمعاملات وأن يبتعد عن الظنون والأوهام وقوله تعالى بلا من اسلم وجهه لله بلى حرف يراد به إبطال الدعوة السابقة فالمعنى أن الجنة ليست لليهود وحدهم ولا للنصارى وحدهم فليس العرق ولا الجنس هو السبب في دخول الجنة بل المدار على الأعمال الصالحة والعقائد الصحيحة فكل من حصلها لها الله له الأجر وتكفل له بالجزاء الأوفى وقوله من اسلم, من أسلم وجهه لله إسلام الوجه لله هو التوجه إليه وحده وتخصيصه بالعبادة دون سواه وترك المعارضات والمناقضات كما يلقي المرء السلاح ويستسلم لمقابله لكنه استسلام في الظاهر لكنه هنا استسلام وإسلام في الظاهر وفي الباطن فإذن اسلام الوجه هو التوجه إليه سبحانه وتعالى وحده وتخصيصه بالعبادة دون سواه وترك المعارضات والمناقضات كما قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك من عروة الوثقاء وقال تعالى ومن أحسن دينا مما نسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن هي جملة وقعت حالا أي محسن في الأعمال فلا بد من التوحيد الخالص والعمل الصالح ولا عبرة بعمل في الظاهر لا يستند إلى التوحيد والإخلاص وأين برهان التوحيد والإخلاص إذا لم يصدقه العمل فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وللعمل المقبول من الله تعالى شرطان شرطانهما أن يكون خالصا لله وحده وأن يكون صوابا موافقا للشريعة وما تختل أحد الشرطين لم يقبل أما الإخلاص فليقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دون هذا عن الإخلاص اما الموافقة للسنه فليقول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله صلى الله عليه واله وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقوله تعالى فله أجره عند ربه فيه بيان أن دخول الجنة سببه العمل الذي يترتب يرتب الله تعالى عليه الأجر فمن لم يعمل أنه له أن يطمع فيها في دخول الجنة وهذه هي النكتة في العدول عن القول من اسلم وجهه لله وهو محسن فله الجنة فإنهم لما قصروا دخول الجنة على اليهودية والنصرانية نبه الله عز وجل إلى السبب الحق في دخول الجنة وهو ثواب الله تعالى على الأعمال الصالحات وقوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة ولهم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا ومن أمن من الخوف ووقي الحزن حصل على الأمن التام قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولا ريب أن المؤمن الحق ما تعتقد أن الأمر كله لله لا يقدر الخلق جميعهم على أن يضره بشيء لم يكتبه الله عليه من كان هذا شأنه فإنه بعيد عن الخوف من غير الله تعالى باستثناء ما هو سبب ظاهر فيه أما ما قد يبتلى به المؤمن من النوائب والمصائب وما قد يفوته من المتاع فإنه يعلم أن متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل وأن أمدها محدود وأن نعيمها مؤقت وما عند الله خير وأبقى فمن ثمة فلا سبيل للحزن على نفسه وقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب هذا فيه تسلية للمسلمين حتى لا يفت في عضدهم ولا يتاثروا بكفر اليهود والنصارى بدينهم وذلك ببيان أن هذا هو دابهم وعادتهم مع من تجمعهم بهم المله الواحده والنسب فكيف بمن يختلفون عنهم فيهما فالتوراة أصل الإنجيل وفي التوراة البشارة بعيسى عليه السلام ومع ذلك كفر اليهود وأنكروا أن يكون النصارى على شيء من الحق معتبر والإنجيل مصدق للتوراة ومكمل لشريعته كما قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسولياتي من بعد يسمه أحمد ومع ذلك أنكر النصارى, أنكر النصارى التوراه كما أنكر اليهود الإنجيل فلم يعتبر النصارى اليهود على شيء ولم يعتبر اليهود النصارى على شيء ردوا كل ما معهم رد هؤلاء كل ما مع الأولين ورد أولئك كل ما مع الآخرين وقوله وهم يتلون الكتاب أي كل من اليهود والنصارى يقولون ما تقدم وبين أيديهم كتاب فيه خلاف ما يقولون فإما أنهم لا يتدبرون ما يتلون فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا كما قال الله تعالى إما هذا وإما أنهم يعلمون ويجهدون وهذا هو الظاهر لقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أي التقوا في هذه المقولة والذين لا يعلمون هم مشرك العرب الذين لا كتاب لهم فإنهم كفروا بجميع الرسالات اليهودية والنصرانية والإسلام فأهل الباطل وإن اختلفوا في مداركهم وعلومهم فإنهم يشبه بعضهم بعضا في موقفهم من الحق وفيه دليل على أن من خالف الحق وهو عالم به لا ينفعه علمه لم ينفعه علمه فلا فائدة فيه بل لا يعتبر ذلك في منظور الإسلام علما كما تقدم في الحلقات السابقة بل هو مثل الجاهل بل أسوأ حالا منه وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي أن الله تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة وهو سبحانه وتعالى عليم بالباعث لهم على ما قالوه من الحسد والكراهية ما قاله اليهود في النصارى وما قاله النصارى في اليهود وما قاله الجميع تجاه الإسلام فقن الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته